عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ كُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عليهم الأرض بِمَا رَحُبَتْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثم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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون غاديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وماك كان يؤمنون لينثروا كافة فلولا مِن من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون